زهرة من ألف زهرة زهرة حملت للروض فكرا كيف تجدوها لحونا وعلى الأغمام صفرا زهرة, زهرة من ألف زهرة حملت للروض فكرا كيف تجدوها لحونا وعلى الأغمام صفرا كيف تجدوها لحونا على الادنام صفرا ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا أو يذري رمادا لجيوش الغدر عبر ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا أو يذري رمادا لجيوش الغدر عبر فاذا الماض خيال واذا المقبل اضرا فإذا الماضي خيال وإذا المقبل نضرا يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا إيكو البستان ميتا يعرف الحطاب أجرا كل البستان ميتا الحطاب أجرا يعرف الحطاب أجره، يعرف الحطاب أجره. حدثوني بغض أمسي، فلقد نسيت ذكرا ولكن اليوم بشرى، تفعم الأحلام خضرا. حدثوني شوق أمي، وأبي للفجر مرار. حدثوني شوق أمي أمي وأبي للفجر مرة. إن في برع مجدي من صدر الآباء ثغر، وعلى أحداثكم عذرة تحنق عذرا. إن في برع مجدي من صدر الآباء ثغر، وعلى أحداثكم عذرة تحنق عذرا. أكذى الليل تمادا. قدتنا في كنا قصرا، هكذا الليل تمادى، قدتنا في كنا قصرا. يا بنات الشوق هل حفر الحفار قبرا؟ يا بنات الشوق هل حفر الحفار قبرا؟ هي كل قستان قفرا، يذكر النخاس غدرا. إن يكو البسان قفرا يذكر النخاس غدرا يذكر النخاس غدرا أنا فيكن هداف هل سمعتن وجمرا وأنا منكن سكب أقرق الأجداد نهرا ولقد توجت وحيا يشتهي الفردوس عكرا قد وجد وحيا يشتهي الفردوس وعطرا حلم داعب طرفي فمضت روحي إثره ثم عادت يا لعود حبس الوشون نشره حلم داعب طرفي فمضت روحي إثره ثم عادت يا لعود حبس الوشون نشره كغريب تاه يوما فهداه الله غريب تاه يوما فهداه الله بدرا يا بنات الشوق هللا جرحنا مما صدر يا بنات الشوق هللا جرحنا مما صدر هي كالبستان جدبا يدرك الموتور وترا اي كل بستان جذبا يدرك الموتور وترا يدرك الموتور وترا ايها العصفور غرد غرد غرد وانقر الاقصى نقرا نقرا نقرا نسي الروض شذاه وتناس الدوح طيرا أيها العصور صعيد في مدى الأفاق نظرا أيها العصور صعد. في مدى الأفاق نظرا هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة هل ترى ركب الصبايا حوله يغفر نشارا هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة هل ترى ركب الصبايا حوله يغفر نشارا والصباح الغر يلغف لفراشات المسر والصباح الغر يلبو فراشات مسرّا يا بنات الشوق هللا ذكر الغائب هجرا يا بنات الشوق هللا ذكر الغائب هجراء كيف لا يذكر روضا كان رياما ونشرا كيف لا يذكر روضا كان رياما ونشرا كان رياه ونشره زهرة من ألف زهرة زهرة زهرة حملت للروض فكرة فكرة فكرة زهرة من ألف زهرة زهرة زهرة حملت للروض فكرة فكرة كيف تجدوها لحونا على كيف وعلى وعلى, وعلى, وعلى قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكة ملامح